بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسطة الذي نواصل الحوار فيه مع فضيلة العلام الشيخ الدكتور عصام البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تناولنا في الحلقات الماضية خصائص الأمة الوسط وقد تطرقنا في البداية إلى مفهوم ربانية خصيصة الربانية ومن ثم العالمية والأخلاقية وتناولنا في الحلقة الماضية عن خصيصة هامة ألا وهي التوحيد والوحدة وقد يعني أشار ضيفنا الكريم وشيخنا الجليل إلى جملة من التمثلات أرصنا أو نريد أن نواصل اليوم الحديث عن هذا الموضوع وهناك أشكال أخرى وتمثلات أخرى نتناولها مع ضيفنا الكريم أهلا بك دكتورنا العزيز يا مرحبا ونواصل أيضا الحديث عن التوحيد والوحدة هناك من يريد أن يعني يعرف أكثر عن موضوع التوحيد والوحدة كأحد أهم خصائص الأمة نريد تمثلاتها دكتورنا العزيز في, في الحقل الإسلامي في التجربة الإسلامية في المشروع الإسلامي تفضل حياكم الله في مجال العمل الإسلامي طبعا في تعددية قائمة بين التيارات الإسلامية وجماعات التيار السلفي بكل مساراته والتيارات الصوفية بمشاربها المختلفة التبليغ التحرير التيارات الجهادية الحركة الإسلامية حركة الإخوان المسلمين في تيارات تعمل في الساحة كيف نتمثل الوحدة الإسلامية على مستوى التيارات الإسلامية ليس المقصود أن ينصهر الجميع في بوتقة واحدة هذا ليس بممكن عمليا وليس بالضرورة أن يكون أيضا مرغوبا بمعنى أن يكون مفهوم الوحدة وحدة العمل الإسلامي هي وحدة الإطار التنظيمي لهذه الكيانات يكفي أن تتوحد على الأهداف الكبرى وعلى القضايا المصيرية وأن تقف في خندق واحد تجاه قضايا الأمة الكبرى وهمومها المصيرية يكفي أن تتوحد على ثوابت الدين وكلياته وقطعياته يكفي أن تتوحد حينما يهجم العدو على ديار المسلمين وأرضه يكفي أن تتوحد في الدفاع عن حمى الأمة ومقدساتها يكفي أن تتوحد في رعاية معاقد الأخوة الإيمانية وبعد ذلك لكل هو وموليها هذا تيار يهتم بتصحيح العقيدة وتزكيتها فليكن هذا جزء من الدين هذا يهتم بالتربية الروحية وصفاء النفس ومن الشوائب والمكدرات فليكن هذا يهتم بالعمل الخير والإغاث والوقاء بالنسبة للأمة فليكن هذا يهتم بالإصلاح الفكري وإصحاح مناهج التفكير لدى الأمة فليكن هذا يهتم بالوعي الحضاري هذا يهتم بالتصدي للغزو الثقافي والفكري والعولمي الوارد على أمة الإسلام فليكن هذا يهتم بقضية المدافعة السياسية لإصلاح الحكم الرشيد فليكن هذا يهتم في تقديم البديل الإسلامي على مستوى مؤسسات الاقتصاد في مجال أسلمة المصارف والتأمين وتحقيق العدل الاجتماعي فليكن وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديامي الإسلام أشبه بالنهر العظيم هذه روافد كل منها يأخذ من هذا النهر ويغرس غرسا تترتب عليه ثمار يانع وقطوف دانية الخطأ حينما تعتبر جماعة من الجماعات أو طائفة من الطوائف أو حزب من الأحزاب أو كيان من الكيانات أنها هي الممثل الرسمي والوحيد للإسلام أو أنها مبعوث العناية الإلهية أو أنها الجماعة المسلمة أو أنها الطائفة الظاهرة أو أنها الفرقة الناجية أو أنها التي تملك سكوك الغفران تحتكر الحقيقة تحتكر الحقيقة وتدعي الصواب المطلق وأن من عداها على الباطل المطلق وأن أن من خالف هذا كافر هذا ضال هذا فاسق هذا جاهل هذا مبتدع هنا يؤدي هذا إلى الفشل وذهاب الريح لكن إذا تعاملنا بأن جموع هذه الحركات الإسلامية والتيارات الإسلامية هي اجتهادات بشرية في فهمها لنصوص الكتاب والسنة وفي ترتيبها لأولويات العمل الإسلامي تخطئ وتصيب فيها الكثير الصواب وفيها ما يستدرك عليها وأنها تعمل على تصويب مسيرتها وأنها تضع يدها في يد إخوانها لتتعاون على المشترك عليه وتتحاور بأدب الحوار في المختلف فيه وتتغافر في موارد الإجتهاد نكون قد قدمنا نموذجا رائعا لوحدة الأمة الإسلامية على مستوى مسار العاملين في عمل الإسلامي أما إذا كانت كل أمة تلعن أختها وإذا وجدت الكتب والرسائل التي تعج بها المكتبات أن الردود تأخذ التشكيك في النواية وعدم إحسان الظن بالمخالف و... و... والتحذير من شأنه أو محاولة اغتياله اغتيالا معنويا أو عدم إنصافه أو عدم احترام سابقته وفضله تعرف أن الأمر قد انحرف عن جادة السبيل ولذلك محتاج فيما يمكن أن نطلق عليه بميثاق أهل القبلة نحن نحتاج إلى ميثاق شرف للعاملين في الحقل الإسلامي أن يكون اختلافنا اختلافا راقيا وأن يكون أدبنا في التعاطي مع قضايا الاختلاف لا يهزم روح الأخوة ولا رحم الدعوة ولا الوصل بيننا وأن لا يهزم كذلك التعاون على المشترك فيه فهذا هو المطلوب لكن للأسف الواقع بعيد عن هذه التجربة نحن نحتاج إلى أن نعبي الأمة بهذه وأن نعبي الشباب وهذا الأمر يرتب على قيادات الجماعات والعاملين في الحقل الإسلامي مسؤولية. يرتب عليهم مسؤولية كبيرة صحيح. لأن الأجيال التي تقتدي بهم وتأتم بهم أجيال تتأثر بما تقوله هذه القيادات فإذا غرست هذه القيادات في نفوس هؤلاء الأجيال الحقد تجاه المخالف وإساءة الظن به وتضليله وتفسيقه وتكفيره وتبديعه وتجهيله وعدم احترامه وا استباحة عرضه تكون قد أسهمت إسهاما كبيرا في إفساد ذات البيت وتتحمل الوزر ولذلك عليها أن تجسد هذه المعاني كان مثلا رجل مثل الإمام الشيخ حسن البنا في طريقة الحفاظ على وحدة الأمة بين البعد الرسمي والبعد الشعبي يذهب إلى علماء الأزهر يقول لهم أنتم الجيش الرسمي للإسلام ونحن الجيش الاحتياطي لا يجعل هناك وقيعة بينما هو رسمي وبينما هو أهلي يذهب إلى بعض مساجد الصوفية وهو يختلف معهم في بعض المسائل ويصلي خلفهم يأتم بهم ليؤكد لهم أنهم من أهل القبلة وإن خالفهم في بعض المسائل يأتي إلى الشبان المسلمين حينما خرج بعضهم وكون الشبان المسلمين فسجل نفسه عضوا معهم وكذلك كانت له صلة بالشيخ العلامة المجدد الشيخ رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده وإن خالفه في بعض المسائل ومع مدرسة محب الدين الخطيب والاتجاه السلفي كان حريص على أن يمد جسور التواصل مع كثير من التيارات ولذلك احتفى بعبارة الشيخ رشيد رضا العبارة المأثورة التي نسبها كثير من الناس إليه لكن من شدة احتفائه بها ظنها أنها منسوبة إلي وهي من كلام الشيخ رشيد رضا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بعضهم كان يقول الشق الأول صحيح لكن الشق الثاني نعذر بعضنا لا طيب أفضل اختلفنا قالوا نتحاور فتحاورنا فلم نتفق ماذا نفعل هل نكفر نضلل نحترب فنحن نحتاج إلى أن, أن, أن, أن نفهم أن وحدة العمل الإسلامي ليس مقصودها وحدة الإطار التنظيمي أن يتفق الناس على كل شيء ولكن يتفقوا على الكليات وعلى القضايا الكبرى ويحسنوا إدارة الخلاف ويحسنوا إدارة التعايش مع بعضهم بعض يتبعون الحق ويرحمون الخلق إذن هي دعوة جميلة من فضيلتكم إلى تأسيس ميثاق العمل الإسلامي يمكن أن يكون مرجعية جامعة للعاملين في الحق الإسلامي أشرت في مجمل كلامك إلى كلمة جميلة للشيخ رشيد رضا وأذكر أيضا من هذه الكلمات الجميلة التي كانت تتردد على لسانه يقول أنا لا أعتقد قبل أن أقتنع ولا أقتنع قبل أن أفهم ولا أفهم قبل أن أحاور نذهب إلى الفاصل ثم نعود لنواصل فاصل ثم نواصل عدنا إليكم مشاهدين الكرام مع فضيلة العلام الشيخ الدكتور عصام البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وقد تناولنا في بداية الحلقة الحديث عن خصيصة من أهم خصائص الأمة لا وهي التوحيد والوحدة وقد مثل لنا في أحد أشكال وأهم تمثلات هذه هذه الخصيصة في توحيد العمل الإسلامي وقد أشار مشكورا إلى تأسيسي أو الدعوة إلى ميثاق العمل الإسلامي حتى يكون مرجعا جامعا للعاملين في الحقل الإسلامي فضيلة الدكتور ماذا يمكن أن نشاهد معك أو تجلي لنا جانبا آخر من تمثلات الوحدة والتوحيد في الأمة على مستوى الشعوب وعلى مستوى المجتمعات الإنسانية والإسلامية تحديدا لعلي أذكر قبل هذا مثالا أيضا في نموذج معاصر لتمثل نموذج لوحدة العمل الإسلامي مثلا قيام مؤسسات كبرى تخدم أهداف مشتركة قامت منظمة نصرة النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتهك مقامه المقدس الشريف عليه الصلاة والسلام هبت الأمة وكأنها على قلب رجل واحد تنتصر لنبيها لنبيه الكريم الكريم عليه الصلاة والسلام لنبيها الكريم لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ثم تبلور ذلك في قيام منظم للنصرة تحول من مجرد ردة فعل إلى أن يكون ذلك بابا للتعريف بمقام النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته بأخلاقه بشمائله بهديه صحيح. الذي هو جاء رحمة للعالمين في هذه المنظمة اشتركت طوائف من التيارات الإسلامية في قيام هذا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قام واشترك فيه طوائف من أهل القبلة في الأمة والآن عضويته تقترب من خمسين ألف عالم على مستوى العالم الإسلامي قامت روابط للعلماء رابطة علماء الشريعة في الجزيرة في الخلي والجزيرة العربية رابطة علماء الشام رابطة علماء الهند وتجمع الأيم والدعاء في أوروبا بدت تحصل تجمعات وتشكلات تلتقي على القواسم المشتركة وإن اختلفت المشارب وتعددت لأن هنالك قواسم كثيرة يمكن أن, أن يلتقي عليها الناس فقيام مثل هذه المؤسسات المشاريع التي تخدم أهدافا مشتركة يمكن أن تموز أن تكون نموذجا على مستوى الشعوب أيضا ومنظمات المجتمع المدني اليوم العمل الخيري أخذ مساحات واسعة جدا ونريد أن يتعدى منطقة الإغاثة إلى منطقة الوقاية وإلى منطقة التنمية هذا الأمر أيضا يمكن أن تشترك فيه زمان كان هذا العمل الخيري حكرا على المنظمات التنصيرية بدل الوجود الإسلامي لكن لا نريد أيضا أن يكون بابا لتجزئة الأمة من خلال ما تقدمه من مساعدات يمكن أن تتعاون حينما تأتي جوائح وكوارث على الأمة الجميع كله ينهض ويبادر فيقدم وأصبحت هناك مجالس تنسيقية لهذه المنظمات الخيرية لتتعاون في تحقيق القضايا الكبرى كالذي حدث في مثلاً في غزة وما يقع في القدس وكذلك حتى حينما وقع الضيم على في في لا حتى في ليبيا في الأحداث الأخيرة السوّار الذين قاموا أولا بهذه الثورة السلمية المباركة التي يبحثون فيها عن كرامتهم وعزتهم وحريتهم وجاء هذا الطاغي المتجبر. وحصدهم بالراجمات والدبابات وغير ذلك، وحصلت بعض الأشياء الإنسانية تحركت مثل هذه الجموع من المنظمات الخيرية لمساعدة إخوانهم وإصال الإغاثة إليهم ونحو ذلك. هذه صور من الصور المجتمعية على مستوى المجتمع نحن نعلم أن نعلم أن هنالك تيارات ومشارب أيضا للأجيال لكنها يمكن أن تصنع. أنا أعرف مثلا لدينا جمعية سميت ب أو منظمة منظمات صناع الحياة صناع الحياة جاءت تتعاون الشباب يتعاونون في وصبحت عالمية يتعاونون في مكافحة المخدرات في مكافحة الإيدز في, في البيئة في إصحاح البيئة بل حتى رأينا صور التوحد والتكاتف في هذه الثورات الذي حدث في مصر كيف أن الناس ميدان التحرير هذه ليس الثورات كما يسمونها بعض الناس ثورات القياع لا هذه ثورات العزة والكرامة والحرية والانتصار لهوية الأمة وقديما قالت العرب تجوع الحرة ولا تأكل بسديها وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة رأينا الشباب أبناء الأغنياء يأتون بالطعام ويفترشون الأرض مع زملائهم من ذوي المسغبة والشدة والعوز ويشاركونهم الطعام رأينا الشباب يتوحد وهو ينظف ميدان التحرير رأينا الشباب وهو يجتمع ويحاول أن يعيد طلاء الأرصفة. الأرصفة وأسوار الأرصفة الطرق الأرصفة. رأيناهم يتجمعون لحماية مناطقهم وسكنهم وبيوتهم وأسرهم وأبائهم وأمهاتهم من البلطجية والبلاطجة والشبيحة على اختلاف المسميات يعني رأينا نماذج من الشباب يعني استنفرت الطاقات فيها وشحذت فيها العزائم واستطاعت أن تقدم نموذج من هذا التكاتف نحن أضعنا وقتا كثيرا من التركيز على نقاط الاختلاف وعلى نقاط يعني الشيخ القرضاوي لما ذهب وخطب خطبته الشهيرة في ميدان التحرير قال كنت أقول دائما في خطبة الجمعة أيها المسلمون واليوم أقول في هذا الميدان أيها المسلمون وأيها المسيحيون لأنهم جاءوا وحضروا هذه الخطبة وكتب أحد الأكباط بأنها خطبة العصر خطبة العصر لأن خاطب المجتمع بكل مكوناته هذه المكونات التي التقت على قضية واحدة لعل واحدة من صور التوحد اليوم التي نراها في جيل الشباب أن هذا الجيل على اختلاف مشاربه وانتمائه وتعدد أفكاره وآرائه خرج لقضية واحدة لإزالة الاستبداد لإزالة الطغيان لإزالة الفساد لتطهير مجتمعه من الذين امتصوا دماء الشعوب وامتصوا ثروات البلاد وطغوا فيها وأكثروا فيها الفساد ليس لهم من هدف إلا أن يعيدوا لأمتهم وأوطانهم العزة وكرامة هذا هدف مشترك اجتمعوا فيه ثم بعد ذلك بعد ما تنتهي الثورة وتتحول بعد ذلك من إرادة التغيير إلى إدارة التغيير وتأتي البرامج وتأتي التنافس على المشاريع وتشكيل الأحزاب كل يرمي بسهمه ومرد الأمر بعد ذلك إلى الأمة فتقدم من تقدم وتؤخر من تؤخر لكنهم أمام قضية كبرى أمام طغيان استهكم اتحد الجميع حوله مسلمون ومسيحيون وطنيون وقوميون إسلاميون على اختلاف المشارب ووقفوا في هذه القضية وقديما قالوا إن المصائبة يجمعنا المصابين فأنا أعتقد القضايا الكبرى مثل القضية المركزية قضية فلسطين كلها قادرة كلما ارتقت الأمة على مستوى التحدي الكبير والقضايا المصيرية والهموم الأعظم كلما توحدت كلما انصرفت عن هذه القضايا الكبيرة وانشغلت بالفروع والجزئيات والخلافات ومعارك التاريخ كلما تفرقت أيدي سبأ فالذي يشكل عامل الاجتماع دائما دائما أن ترتقي إلى مستوى تحدي الأمة مستوى الهموم الكبرى والقضايا المصيرية واعتقد أن ما حدث اليوم هو كله تفعيل لطاقات الأمة رأيت من النماذج الجديدة للشباب وهذا ما يطمئن أن المستقبل بخير وأن الأمة يعني عافية الشباب مستدعاه دائما عندها بدأ يبحث رأيت جمعية تسمى جمعية إقرأ بمناسبة اليوم العالمي للكتاب تريد أن, أن, أن تمحو الأمية الدينية والحضارية والثقافية عن الأمة ليس فقط أمية القراءة والكتابة فبدأ هؤلاء الشباب يشكلون جمعيات للقراءة حتى يشجعوا الأجيال التي زاملتهم أن تتعلم القراءة والكتابة وأن تتثقف وأن تشكل وعيها بالحاضر لتبني من خلاله وعيها بالمستقبل فمثل هذه المبادرات الحية في المجتمع مجددون وصناع الحياة قادمون قادم. لا يتحدثون عن الوراء إنما يتحدثون عن المستقبل هذه كلها صور تتشكل فيها طاقات على اختلاف المشارب ولذلك دائما ينبغي أن نبحث عن مشاريع عملية لا نسرف في التنظير وإنما نبحث عن المشاريع العملية التي يمكن أن تستوعب هذه الطاقات وإلا الطاقات إذا لم تجد ما يستوعبها ويملأ حالة الفراغ فيها يمكن أن تنصرف إلى التافه من الأمور وإلى الوضيع من القضايا النبي صلى الله عليه وسلم سمع نابغة بني جعد وهو يقول بلغنا السماء مجدنا وسناءنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا قال إلى, إلى أين يا ابن أبي ليلى قال إلى الجنة بك يا رسول الله, سمع الله, الله وسمع برزة الأسلم حين قال له سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة فالإنسان حينما يطمح إلى المعالي تنشطقات الأمة وتتوحد وحينما يفكر في الوضيع وفي الدون تنخفض الأمة وقد قال أبو الطيب المتنبي إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم جميل جميل جدا دكتورنا العزيز لقد دعوت في هذه الرسالة إلى أن تتحول يعني هذه المبادرات إلى مشاريع أن تتحول مشاعر الأمة تجاه الوحدة إلى مشروعات جادة وعملية يمكن أن تتمثل فيها الوحدة كل الشكر لك على هذه الكلمات الجميلة النافعة الجامعة في موضوع خصيصة الأمة التي تناولنا فيها على مدى حلقتين موضوع التوحيد والوحدة في ختام هذه الحلقة لا يسعني باسمكم جميعا إلى أن أشكر فضيلة العلامة شيخ الدكتور إصامي البشير الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أمل أن نلقاكم في حلقات قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته